بُوكتُو سَتَتَتَر سبعة وسبعون سبعة وسبعون, سبع وسبعون كِسِي بَعْدَ كَسْ بَشْتِي كَرَنْ كَرْنَة تِين إبْدَاءُ الْأَسْبَاب ثلاثة إبْدَاءُ الْأَسْبَاب ثلاثة عَبْيَهْ كِيك क्यों नहीं खाते लीमा जता मुझे मेरा वजन घटाना है मैं इसे नहीं खा रही हूँ क्योंकि मुझे मेरा वजन घटाना है لا اكلها لاني يجب ان انقص وزني لا اكلها لاني يجب ان انقص وزني اپ بير کیوں نہیں پیتی لماذا انت لا تشرب البيره لماذا انت لا تشرب البيره مجھے ابھی گاڑی چلانی ہے ما زال علي ان اسافر ما زال علي ان اسافر ما نہیں پی رہی ہوں کیونکہ مجھے ابھی ابھی گاڑی چلانی ہے لا اشربها لاني لا يزال علي ان اسافر لا اشربها لاني لا زال علي ان اسافر تم كوفي کیوں نہیں پیتی لماذا انت لا تشرب القهوة لماذا انت لا تشرب القهوة ثंडी هي. هي بارده هي بارده ما وہ نہیں پیتی کیونکہ وہ ٹھنڈی ہے لا اشربها لانها بارده لا اشربها لانها بارده چائے کیوں نہیں پیتی؟ لماذا لا تشرب الشاي؟ لماذا لا تشرب الشاي؟ میرے پاس شکر نہیں ہے۔ ما عندي سكر. ما عندي سكر. میں وہ نہیں پیتی کیونکہ میرے پاس شکر نہیں ہے۔ لا اشربه لاني ما عندي سكر. لا اشربها لاني ما عندي سكر. اب سوب كيو ناهي بيتي؟ لماذا انت لا تشرب الشوربه؟ لماذا انت لا تشرب الشوربه؟ ماني يه ناهي منغايا ہے۔ لم اطلبها. لم اطلبها. ما يه ناهي خاऊंगी. क्योंकि मैंने ये नहीं मंगाया है لم لم لا आप मांस क्यों नहीं لا लीमा اللحم शाकाहारी हूँ انا نباتي انا نباتي ما به نہیں کھاتی کیونکہ میں شاکا ہاری ہوں لا اکھلو لانی نباتي لا اکھلو لانی نباتي